واتبع ما يوحى إ ل ي ك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا و توكل على الله و كفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه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 وكان الله غفورا رحيما النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم وَأُولُوا ل ْ أ َ ر ْ ح َ ا م ِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى ب ب َ ع ْ ض ٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إ ل َّ ا أ َ ن تَفْعَلُوا إ ل َ ى أ ُ و ل ِ ي َ ا ئ ك ُ م ْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا و اذ اخذنا من النبيين ميثاقهم و منك و من نوح و ابراهيم و موسى و عيسى بن مريم و اخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسال الصادقين عن صدقهم و اعدل الكافرين عذابا ا ل ي م ا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 وَإِذْ يَقُولُ ا ل ْ م ُ ن ا ف ِ ق ُ و ن َ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إ ل َّ ا غ ُ ر ُ و ر ا وَإِذْ قَالَ ا ل ط ا ئ ِ ف َ ة ُ م ِ ن ْ ه ُ م ْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَنَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا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 ولقد كانوا ع ا ه د ا ل ل ه من قبل لا ي و ل و ن ا ل أ د ب ا ر وكان ع ه د ا ل ل ه مسؤولا قل لا ينفعكم الفرار إ ن فرارتم من الموت أ و القتل وإذا لا تمتعون إ ل ا قليلا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 اولئك لم يؤمنوا ف أ ح ب ط الله أ ع م ا ل ه م وكان ذلك على الله يسيرى يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن ي أ ت ي الأحزاب يودوا لو أ ن ه م بادون في ا ل أ ع ر ا ب ي س أ ل و ن عن أ ن ب ا ئ ك م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 و إ ن كنتن تردن الله و رسوله و الدار ا ل آ خ ر ة ف إ ن الله أ ع د ل ل م ح س ن ا ت منكن اجرا عظيما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 و اذ تقول للذي انعم الله عليه و انعمت عليه امسك عليك زوجك و اتق الله و تخفي في نفسك ما الله مبديه و تخشى الناس و الله احق ان تخشاه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 و بشر المؤمنين ب أ ن لهم من الله فضلا كبيرا و لا تطع الكافرين و المنافقين و دع أ ذ ا ه م و توكل على الله و كفى بالله وكيلا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 وما ملكت يمينك مما أ ف ى الله عليك و بنات عمك و بنات عماتك و بنات خالك و بنات خالاتك ا ل ت ي ه ا ج ر ن معك و ا م ر أ ة مؤمنة إ ن وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين قاد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج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 يا أ ي ه ا النبي قل لأزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أ د ن ا أ ن يعرفن فلا يؤذين و كان الله غفورا رحيما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 س ن ة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنت الله تبديلا يسالك الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا ان الله لعنا الكافرين و اعدلهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا وقالوا ربنا إ ن ا اطعنا سادتنا وكبرا انا ف أ ض ل و ن ا ل س ب ي ل ا ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا